قال ومن يقنط من رحمة رَبِّهِ إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَوِيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّذَا بِرَهَائِلَ هَؤُلَاءِ قَطُوعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ فلا تصبحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين